قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهماء قوم قد ظلوا من قبل وأظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا ذاود وعيس بلمريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتغلون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سقط الله عليهم وفي العذاب هم قالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتقذوهم أولياء, ما اتقذوهم أولياء كثيرا منهم فاسقون، ولو كانوا يؤمنون بالله ونبيه وما أنزل إليه وما أنزل إليه متقدمهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون. لا تجدن ما أشدن للذين صعدا وَلِلَّذين آمنوا اليهود والذين أشرقوا وَلا تجدن ما أقربهم ممددا لِلَّذين آمنوا الذين قالوا إننا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين وربنا ترجمة